dad abbas ma'ruf fajarah kid عز عب عباس الغيره نحبها وما نحب غيرها نحب عبا بيدن كتبد السيرة على وينش هالبلدير انا نحب عبا املك كل سمه شيره تجي لو غير نحب عبا عين المشرع عزير قمر عبا اسما غير انا نحب عبا ايش يعني هالسالفه عزف الفالحان قمر عباس تعال الطيق برهانه اصل هذا عنوان قمر عباس هو كل شيء مشهود ابد ما حد تحدود هو كل شيء مشهود ابد ما حد تحدود قمر عباس قمر عباس عمرو السا بالقوه عمرو من ما اللي متروق ذي ومتهذب نور على الشمس نروح لفدوة عمرو السا شجاع وما ترك فد ونا عمر السال عدنا بالعشق طاير بعنا وبالنجم رايق ومرعباس احلى واجمل حجايه سهره وبالحسن ايق ومرعباس الله والنبي شهود ابد ما حد تحدود الله والنبي شهود ابد ما حد تحدود ومرعباس ومرعب Baba kadhabas maofu fajara على حق خطوه يتقدم قمر عدنا ريحو بالقلب نسن اسم الكل جارح بالسن قمر عدنا وجهه لو شرف قلسن عروش البال ما تتهدم قمر عدنا ورد مو فقط للشم هذا القمر يل قمر عدنا حاين بالعشق انا هالسالف وعذب بالحانق ومرعباس على الطيق برهانه قصيل وهذا عنوانه قمر عباس هو كل شي مشهود بعد ما حد تحدد هو كل شي مشهود ابد ما حد تحدد قمر عباس قمر عباس مرات عيون بغرام مشلول للحتى تضحك سنوني وسهر الكل ما حد عون مع ونسيت كل انا مجنونة بغرام مشلول صغارك وباريه هون قلبش يشابن ديل وجهل قمر صادق ومرعباس بالحق والعشق غاف نحس ما بعرف ايش قمر عباس اسمك بقلبي موجود ابد ما حد تحدود اسمك بقلبي موجود ابد ما حد تحدود قمر عباس قمر عباس